زي ما اقول لك انا جيت ولسه من ورايا جيش جاي لسه جاي امال الراجل ده فين راجل ده يحتضر الراجل ده نايم دلوقتي على فراش الاحتضار او المراه دي نايمه على فراش الاحتضار دلوقتي نايمه بتحتضر دلوقتي وبدات تشوف اللي ما كانتش شايفاه قال رب اول مره بيقول يا رب اول مره بيتوجه لربنا اول مره بك... كان عمره بيكره على الاسباب وبيكره على ابواب المخلوقات اول مره يقول يا رب رب ترجعون ارجعوا لي سوق الجام بينادى بها للتعظيم الوقت عارف عظمة ربنا لما شاف الملائكه وشاف الحساب مشاف المنظر اللي ما كانش شايفه طول عمره وعارف مين ربنا عارف مين عظمه ربنا عارف قوه جنود ربنا النهارده ما عادش ينفع حتى اذا اذا للمفاجاه مفاجاه ازاي يا جماعه ده من اكتر الالفاظ اللي كل واحد مننا بيسمعها في حياته كلمه مات فلان مات فلان بيموت فلان هيموت فلان اللي مات الله يرحمه وفلان فلان يا جماعه ده كل واحد مننا سمع عن 100000 موته وشاف في عينه كم موته ولسه هيسمع عن كم موته قبل ما يجي له هو نفس الموت شاف كم منظر واحد بيتكسى قبل ما هو نفسه يتكفن شاف كان منظر واحد مقفول عليه القبر قبل ما هو يتقفل عليه القبر ازاي مفاجاه مفاجاه ازاي مفاجاه لانه ما خدش بيفكر كان بيتعامل عن اي حاجه تفكره بربنا سبحانه وتعالى حتى اذا جاء جاء دي المفاجاه ما كانش عامل حساب وما كانش منتظر ما كانش مستعد بعكس كلمه رب بعكس كلام ربنا عن سيدنا يعقوب حضر يعقوب الموت حضر يعقوب الموت بصوره البقره حضر ده يعني محمد حضر انا كنت مستنيه لو ما مش حد كان يبقى غاب الموت حضر انا كنت مستني الموت مستني لحظه لقاء ربنا بشؤه مستني لحظه الحساب باستعداد انما الثاني ده جاء مفاجاه ما كانش متوقع حتى اذا جاء احدهم لوحدك هتواجه كل اللي جاي ده لوحدك كل اللي جاي ده هتقابله لوحدك لوحدك محدش معاك كل ده لو ما عكش العمل الصالح اللي يحميك برحمه الله يبقى انت لوحدك قدام كل ده حتى اذا جاء احدهم الموت قال يبدا يتكلم بقى هربرجعون لعل لي مالي يمكن اشتغل يا رب يمكن ابقى كويس يا رب لعلني اعمل صالحا فينا فيما تركت الماديه فيما الماديه ممكن تكون ماهي تعظيم هو ترك العمر ترك الدنيا بيعظم الوقت الدنيا بيعظم عمره اللي ضاع عارف انك مت عمره عارف قيمه العمر اللي هو ضيعه وفرط فيه عارف قيمه الساعات اللي كان بيضيعها بدون ما يحزن على اي ساعه ولو وقع منه 5 جنيه يفضل اسبوع يبكي عليها او وقع منه ورقه ب 200 جنيه يفضل شهر يعيط عليها انما يضيع منه ساعه من عمره اخطر ثروه بيملكها في الحياه ما كانش يزعل ما كانش يتالم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعل لي اعمل راح نفيمه تركت اللي ترك الاعمال الصالحه النهارده عارف قيمه الاعمال عارف قيمه القيام اللي كان فيه وعارف قيمه النوافل اللي كان مضيعها عارف قيمه صلاه الجماعه قيمه السنن قيمه النوافل قيمه الفروض عارف قيمه الحجاب والنقاب والقران والطاعه عارف القيمه النهارده عارف قد ايه كان ممكن تصرف عنه من اللي شافه ولكن بعد ايه ولسه اهو على الدنيا ولسه بيحبها لسه معظم الدنيا اللي سابها فيما ترك الدنيا العظيمة اول لنا ستها ديهت يا ليتاني كنت معهم في افوزة فوزا عظيمة دي مصيبة كثير من الناس انهم عظم الدنيا فيما تركت من الصحبة صالحة الصحبة اللي كان قدامي ان انا صاحبها وتواصلني لك يا رب يا رب رجعني وانا ما عدتش هفرط في صاحب صالح ولا في ساعة من ساعة عمري ولا في عمل من الاعمال الصالحة رجعني يا رب وانا ما عدتش هفرط لعلي اعملوا صالحا فيما اهتركت كلا لا يمكن ده بعدك كلمة بتنفجر زي قبلة فوشه كلا انها كلمة ده كلمة ده بتاع كلام الكلام مالوش وزع عند ربنا ولا كلام بيغير حال ولا بيغير واضح كانت الفرصة قدامك للعمل النهاردة جاي بكلام مفيش فرصة لكلام ولا لفمع الكلام ولا القبول الكلام. ولا الوزن الكلام. كلا. انها كلمة هو قائلها. هو قائلها يعني هيفضل طول الابر يقولها. يا رب اراجعون. رب اراجعون. كما ملك يدخل عليه يقول رب اراجعون. كل ما يحصل نوع من انواع العذاب يقول رب اراجعون. رب اراجعون. هيفضل لغاية يوم الاهامة يقول رب اراجعون. وفي الحديث هيفضل يوم الاهامة. يقول رب لا تقم الساعة. رب لا تقم الساعة. ذا انت بتتعذل بتحديد الطراب ازاي ما انتش عايز تطلع من العذاب ده ما هو عارف ان اللي بيقضى قد منه رب رعون رب لا تقم الساعه رب رجعون رب لا تقم الساعه فاذا نفخ في الصور فلا انسب بينهم اذا هنا للمفاجاه مفاجاه ثانيه اه وهو قاعد يختغس ويقول رب رجعون رب لا تقم الساعه فضل قد ايه لغايه ما فاجاه خلاص فاذا نفخ في الصور فلا انسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا انسب ازاي يا جماعه مشهد الدفن ملوش اي علاقه بمشهد البعث يعني الواحد هو بيتدفن وهو بيتبعث لا يمكن تقول ان ده وده او دول هم دول ازاي لا انساه و... واحنا بندفن في انسان الام واقفه على ابنها والاخ بيعيط على اخوه والابن بيعيط على ابوه والقرايب بيعيطوا على قريبهم والاصحاب بيعيطوا على صاحبهم والكل واقف مذهول ومجدوع وبيبصوا لصاحبه الملفوف في كفن ابيض وبينزل تحت التراب وبيبصوا بيبص الام ولا الاخت ولا الامراه ولا البنته ولا الاخو ولا الحبيب وهو بيتكسر وبينزل تحت التراب كل بيبكي وكل حزين النهارده بقى ساعه الباس كله طالع في كل اتجاه محدش بيبص لحد محدش بيعبر لحد محدش بيفكر في حد فلا انساب بينهم البكاء اللي كان لحظه الدفن مفيش اي علاقه بينه وبين الشتات اللي موجود ساعه البعث فلا انتبه بينهم كل المفاجات دي بتحصل ليه ده مصير من مصير واحد كلامنجي واحد بتاع كلام الكلام ده خواتيم سوره المؤمنون اللي اولها والذين هم عن اللغو معرضون فاولها ان المؤمنين دول مش بتوع كلام ما لهمش دعوه بالكلام ما كانوش بيتكلموا كانوا بيشتغلوا كانوا بينفذوا امال بتاع الكلام ده بتاع الكلام ده خلاص مصير كلامنجي بيواجه مصيره رب رجعون لعل لي اعمل لعل لي لعل لي ايه ايه لعل دي هو في واحد يقول لي ربنا لعل لي لعلي ديت يعني يمكن ابقى كويس الكلمه ديت الكلمه دي ما وقفتش حد مننا الكلمه دي مش غريبه الكلمه دي ما جاتش في القران قبل كده يا جماعه لعلي ديت ما يقولهاش غير ابن لابوه ابنه سقط سنتين في كليه خاصه الفلوس مصاريفها 20000 جنيه ولا حاجه فسقط ابوه قال له خلاص مش دافع لك قال له معلش يمكن انجح يمكن ابقى كويس يعني ده واحد عشمان قوي في اللي بيتكلمه هو بيتكلم ربنا كده ليه عارفين ليه لانه اتعود من ربنا انه بياخد ما فهمش ان المعامله اتغيرت ما فهمش ان كل اللي حصل ده كان ابتلاء كان مغرور بالله كان بيقول انا نفسي ابقى كويس وبالتالي انه كويس فهو متخيل ان في بينه وبين ربنا صله وبالتالي انه ربنا بيحبه وبالتالي انه قريب من ربنا فجاي في الاخر بيتكلم كلام كانه ابن بيتكلم ابوه لله المثل الاعلى كلام فيه فيه يعني يعني فيه طمع وفي رغبه وفي غرور بالله سبحانه وتعالى لحالي اعمل في حين ان ايات الحساب الثانيه ما فيش فيها الكلام ده وجاءت سكره الموت بالحق ما فيش قال رب رجعوه لنا فيش في سرقه في الكلام ده ذلك ما كنت منه تحيط والنفخ في الصور ما استغش ولا ولول ذلك يوم الوعيد وشاءت كل نفس معها سائق وشاهد ما قومش اصلا قال قارينوه قارين الملايكة يقف يشد عليه هذا ما لدي عتيد ما يردش يقف بعدها قارين الشياطين قال قارينوه ربنا ما اضغيته ولكن كان في ضلال بعيد ارنيه هو في جهنم يا رب وصبنانا ما يردش ما يردش ليه ايش معنى بتاع صور القاف ما بيردش وهنا كل موقف هيتكلم وهيفضل يتكلم لغاية اخر الايات ليه لان بتاع صور القاف لقد كنت في غفلة كان غافل كانش بيفكر في الحاجات دي اصلا ما كانش بيستوعبها ما كانش عامل حسابه انها هتحصل فكل ما بيتعرض لموقف بيتصدم فمش فايق يتكلم انما ده كان كلامنج طول حياته ومضيعها كلام وهيكملها كلام لغايه ما ربنا يقول ولا تكلمون ولا تكلمون يعني ما عادش فيه كلام يعني احنا الوقت يا جماعه هنتكلم عن الحوار الاخير عن اخر كلام بين ربنا وبينهم في النار والعذاب اللي جاء عن اخر مره هيتكلموا ربنا فيها عن اخر مره عبد الله بن عمرو بن العاص يقول يا ظالمون يقولون ربنا اخرجنا منها فانعدنا فانه ظالمون فلا يرد عليهم حتى ينقضي عمر الدنيا على قد عمر الكره الارضيه ده ما تردش عليهم ثم يقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون فليس بعد هذا الا الزفير والشهيق خلاص ما عادش عارف اكلم ربنا بعد كده تخيلوا ما هو جزاء من جنس العمل جزاء لعل لي اعمل صالحا فيما تركت قال النهارده عظمه الدنيا النهارده عرفتي بق عمرك النهارده عرفتي قيمت الاعمال اللي كانت بتتعرض عليكي وانت كنت بتكسلي احنا في شعبان يا جماعه شعبان كويل بيتسمى شعبان من تشعب الاعمال الصالحه اللي فيه لان شعبان ده اللي بيرفع فيه الاعمال الى الله فالمفروض شعب الايمان اللي احنا ما عملناهاش طول السنه هنجري فيها فيه في شعبان بقى شعبان ده شهر شعب الايمان شهر تكمل الصحيفه شهر الاجتهاد في كل عمل صالح شهر السلف كانوا بيعتبروا شعبان ده ده شهر القران اصلا قبل رمضان شهر الاختت في الطاعه والعباده قبل رمضان عايزين نشتغل بقى اول حاجه نستعد بقى لرمضان انك فاكر كلام خلاص نقفل بقنا وجوارحنا اللي بتشتغل وجوارحنا اللي تنطق وجوارحنا اللي تعبر لربنا عن حبنا ليه قد ايه وتعبر لربنا عن عزمنا على الفردوس ده على قد ايه وتعبر لربنا عن خوفنا منه قد ايه مش بالكلام ما عادش لساننا الوقت اللي هيشتغل جوارحنا هي اللي هتشتغل هي اللي هتشتغل ويتكتب عملها في صحائفنا باذن الله سبحانه وتعالى كلا انها كلمه تنتق هو قائله هو ذات حسسك ان ملوش وزن عند ربنا هو هو قائلها دلوقتي الموقف كان يعني يعني هو هو نايم على فراش الموت ربنا ما قالش انها كانت